خاوتين عندكم في رمضان يا حاجه وكان ومحمود هنا ساحت مع قدمت الفراخ والرز البسمتي اكلنا وياكل استحياء يا حجة. طب كان ماشي برده عشان ما اخدتش معلش انا انا بحب اكل امي انا بحب اكل امي طب عادي كل واحد بيحب اكل امه انا بس, بس بأكل انا النهارده انا عندي 3 شهادات عندي انا مش كده مرات الدكتور احمد والدكتوره ولاء ورانيا ايمان جايه خدت السنه عند ولاء طب وانا حجيت عملت حاجة بنت بحملهاش حاجة. طيب انا ما حم... عملت حاجة هي كانت ضرر عندي جدا تقعد وانا بعمل لابن فطار ودود ودود ما في حاجة. ولا حتى ب... ولا حتى بمن اقول لها انا لا انا عملت لك ولا انا حاج محمود, حاجة محمود. انا عم محمود. أحجي أحجي أحجي أحجي أحجي رقيت رقيت محمد انا لو قاعد اكل انا اقط منها قطعه انا كنت حاسس منها قطعه بالنسبه لمحمود انا لا برضي. سألها عليك. حفظتك حصل منك ايه من الدخلة? ساني يا محمد. لما انتو روحت لنك في الكافير والزعايته مع بعضه وسط تخليله مع بعضه هنا. بس عام محمد. بس عام محمد. موضوع الدخلة في كلام كتير. لو كنتكلمة مفيش مشكلة. يعني لما روحت. اه. ولاقي اتنين جايين غرب معرفهمش. مش تابع مين. فتضايقت. المصور اخر. فتضايقت. تاكيد متنفس ممكن اكلمها متنفسه هتخانق ده حقي محدش يقدر يضايقني في حق ان انا زعق واطلع النفس يعني العمر انا طبعي كده طبعا انا هعمل ايه انا ملاقي اثنين غرب بجهم الاقي غرب مني ولا والد كل شويه يرن عليها اتاخر اقول له لا طب في حاجه حاجه ورايا ده انا غلطت في ايه بتفهم. انا عايز اعرف طب انا, إيه؟ أنا في ايه انا اتنين في ايه ربنا في عمرك محمد انا ما بحب اعمل حاجه بحب أعمل. <تصفيق> أنا أقول أقول حد. حد. لا انا من خمس اصحابي في الفرح في الفرح مش معاز في التصوير اخدت خمسه اصحابي في الاثنين اللي جايين فبرضك متكئ على نفسي اجل المصور اتاخر فاتكيت على نفسي انا مع المصور مش حتى ما ولو ان الكلام ده لا لا تبقولي تعصر تولي انا مش متصور فقدري تصوري انا مين اللي لي عايب ما عليها مالي قضي محمد معلش هو واحد ما هو كده مين اللي عايب عليها في موضوع زي جيدا ازاي بس لانت العمر ما تبقى لما انت النهاردة بتقولك لما اوضحك مستمدة بتو... انت بتقولها البدل باديتك انا اقيت لك انت عسول اقيت لك انت قلت لها تستمي بتاعك وحش اقيت لك عاجب نوع زردة بجمبها في, في... في, في الاب